إنِ الْ المسْنمين والمُسلْماتِ والْمُؤمنِنين والْمُؤمنناتِ والقانتين والقانتات وَقانتين وَقانتاتِ والصادقين والصادقاتِ والصابِرين والصَّابِاتِ والقااشِعين. وَالْخاشِعين وَخاشِعَات والمُتَصدَّقينَ وَمُتَصدّقاتِ وَصائِمين وَالصَّائِمِينَ والالصَّائماتِ والحافِظينَ فرُجَغُم والحافضات وَالْحافِظينَ فرُوجٌَ وَْحافِضاتِ وَذاكرِرينَ اللهَّ مَ كَفَِ وَذاكِاتِ أَعدد اللهَّهُ لَهُم عدد اللهَّهُ لَهُم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 اللَّهِ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام وَاَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ فَضْلَن كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَدَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ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 أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمالهم لكي لا, لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بِتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَوْنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَّا يَحِلُّ لَكُمُ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَتَبَدَّلُوا بِهِنَّ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 ولكن اذا دعيتم فدخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان بذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموه لما عن فاسالووه فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه ولا أن تنكحوا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 إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِمَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا وَحِيِمًا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 اينما ثُقِفوا أُخِذوا وقُتِلوا تقتيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يسألُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ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 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُمُ اللَّهُ فَبَرَّأَ اللَّهُ مِن مَّا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 إِنْ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَبَرَزَ الْمَلَائِكَةُ وَقَالُوا بُعْدًا عَنَّا هَٰذَا مَا كُنَّا بعذبَ اللهَّهُ المُنَ فِقينَ وَمُنَافقاتِ وَالمُشكينَ وَمُشِركَات وَتُوبَ اللهَّهُ عَلَ المُؤمنِنِينَ وَْمؤمنِنَات وَكانَ اللهَّهُ غَفَُ وَحيمَا بِسمِ اللِر وَححمَانِ الرحيم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 وَقَا الذينَ كَفرَرُ لَا تَأتين السَّاع قُلْبَلَا وَرَبِّلَ تَأتَّكُمْ عَالمِ الغَيبَ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِفْقالَاالُوا ذَغْوَةِم فِي السَّماواتِ وَلَا فِي الأرضِ وَلَا أَصْغَرُ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَالِكَ وَلَا أَكذَرُ إِللاا فِي كِتَابِ مُبِين. لَجزَ ال الذيَِّنَ آمَنُوا عَمِنُ الصَّالِحَات أُلائِكَ لَهُم مغُفَِةُ وَرِزكُم كَرم وََّذينَ سَعفِي آياتِنَ مُعَاجِزينَ أُولائِك أُلائِكَ لَهُم معذاابُم مِرّجِزٍ أَلِيم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 يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح قدوها شهر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 مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِهَ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا أَلَمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عن يَمِينٌ وَشِمَالٌ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور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 فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلِّمُ أَنفُسَنَا فَجَعَلْنَاهُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَلا قدَدَ صَدَّقَ عَلَيهِم إبِلسُ غََّهُ فَتَّبَعهُ إِللاا فَريقَ مِنَ المُؤمِلين وَمَا كانَانَ لَ عَلَيهِم مِ سُطانٍ إِللاا إِلَّا, إلا لِنَعَمَمَي يؤمِنُ بِالآخِرَةِ مَِّنهُوَ مِنهَا فِي شَ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَهِيدٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ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 أُولَئِكَ الَّذِينَ الْحَقَّتْ بِهِمْ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا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 وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْمَكْرِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِذْ تَأْمُرُونَنَا إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنَّ أُرَبَّ اللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا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 إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا, إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَأَؤلَئِكَ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ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 وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرن لكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا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 والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه, فسقناه إلى بلد بيت فأحيينا, فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا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 ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معنبر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير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 وَإِن تَدَعمُث قَلَةٌ إلَى فِ لِه لَا يُحْمَل الْ مِنّ شَيْعء وَلَ كَانذَا قُرربَ إِماَا تُذِرَُّنَا يَخْشَونَ رَبَّّهُ بِالغَيبِ وَأَقامُ الصَّلَ وَم تَزَكَّ فَإِن ماَا يتَزَككَّ لَِفْسِه وَإِلَ اللَِّ المَص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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سروا وعلانية يرجون, يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارٌ جَمُمًا مَّا لَا يُطْفَأُ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ لَا يُطْفَأُ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كفور وَهُمْ يَصْرُخُونَ فِيهَا رَبَّنَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ مُنذِرٌ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ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 وَلَئِن زَالَتِ الْآئِمَّةُ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جُنْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَقُولُنَّ لَيْسَ كَوْنُنَا أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الأمم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 وَرَاكِ يَؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا سِين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 لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهي الى الاذقان فهم مقمحون وَجَعَلَّا مِنْ بَيْنِ أَلهِم سَدَّوا وَمِنْ خَلْفم سَدَّّم فَأَوْ شَينَاهُم فَأَقْشَينَاهُم فَهُُم لا يُغَصِرُون وَسَوَاءُ عَلَيْهِم أَأَن ذَرْتَهُم أَملَمتُ ذِرهُم لا يُؤمِنون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 وَظّرِ بِلَهُم م فَلًَا أَصْخَابَ الْ القَريَةِ إج أَهَ الْمُررسَلُون إذْأَْرسَلنَّ إلَي مُثنَيْلِ فَكَذذَّبُهُماَا فَعَززَّزْنَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَاالون إَِّا إلَكُمْ مُرسَلُون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 اِن ذُكِّرْتُمْ بَل اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ قَال يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ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 إِنِّي إِذًا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بما غصني رَببي وَوجعلني مِنَ المُكْْمين